فَلَمَّا جَاوَزَهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَطَفْتَ بِنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَب قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر قَالَ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا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 شيء حتى أحدث لك منه ذكر، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقتها. قال: خرقتها لتورق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا.